على محمد النوار قال كفاه الله تعالى وكذا قول زهير سهل القلب ان سلمى واكثر باطله <متحدث> وعريه اغراس الصبا ورواحله شرح صح <متحدث> اي سلام قال زهير هو زهير الجد نعم مناحي عن السلام علي خلاص خلاص معدل... افترك ذاك وانتهى نعم ماذا واحد جاء غلق لديك انا بيها ماذا لا غير من معنى هكذا هي عن الباطل تقول صحيح فلان ما شترك انها له راقد ماذا معنى ان نقل له هكذا اه معنى انتبه. انتبه معنى انتبه معنى انتبه انترك ذاك اديه خلاص رجل إذا قلنا صحاب معنا سلا ما عد أحتاج لديك أنتبه منه سلاع عنها ونسيها و... قال مياه الصحوي خلاف السقن قال صحاب قال قل له مضيئ صحاب قال قلق عن سلمه وأقصر باطله قال أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه أي تركه يراقب سر معه وصل عنده كانه جاز من صاحب كلامه اه يعني ما جاز الصحاء يا حبيبي الحقيقه الصحاء كذا يعني بعد معناها حقيقه وشوله لا معنى مثلا جعلناها على الحقيقه وي معنى قال السكران ورجع صح قل قال له راكد قلت هي صحيحه يقال واجب الشيء اذا اقلع عنه اي تركه وامتناع عنه اي امتنع باطله عنه وتركه بحاله وعر يا افراس افراس السباء زهير يا سيده وعرض رر يا قال يحتمل ان يكون صدر ابراصه سباق الاحتفال ان يكون نايف الفارس ابو ابراصه قال كانه نايف امير عايد علو القلب وعري عيال القلب مزبل عيال القلب ابراصه تمام حم اه عنها جمع عنها ابراصه صبر ابراصه هيها مفعول ننصب على نزع الخارج قال أراد زهير أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه من المحبة من الجهل والغي زمن المحبة من الجهل والغي قال يعني فكأنه قد وصل في ذي الحد ترك كل ما كان عليه بفعله من باطن آه. وأعرض عن معاودته فببلت آلاته الالاته كامنته وال... الضمير في معاودته والاته لما كان يرتكبه ف... السلوك. ها السلوك. آه. آه. معناها عباره عن, ال... عن الفرس ما بيحتاج اليه وشبه زهير في نفسه الصباء بجهة من جهة المسير كالحج والتجارة الصباء والصباء كان لدينا في الفتح أن أخذنا الصباء وفعلتنا على الصباء ولا في الصباء وفعلتنا على الصباء عمي الله هي هي بجي زمنه وخليله بجي واحد يتكلمه وعنى أنه ما بله محبه الذي ذاك الزمن ما بلا معنى الشهوات تدرك الشهوات فيها ويواحد بي فيها هاه بجيول محبه في غيرها عزر في غيرها في عمت عبدالو قال منها أي من تلك الجهة الوطر فأخملت آلاتها <تصفيق> معدها في الآلات معدت في حاجة يعني قد ذاك التركت فإذن الآلات انتهت معدش فيها فإذن يعني من رحلة الصلاة الماضية خلاص وإنسى الوصدوان كيف يطرح الخلحة والرواحل والكل حلاصاً دهر من سفر ده قال عرافة أنها تركت يحتاجي ولا الفرس السرجي وكذا وكذا والرواحه يحتاج لها الغاوه فايضا بنزلها كلنا كان ما في حاجه خلاص باكن شبه التام وركوب المسالك الصعبه فيه اي رغبال بمهلكه ولا محتريز عن معركه هذا جامع فيهم جامع فيه ليش؟ في الايام الشباب ولا وكذلك أيام السفر وهذا التشبيه المغمر في النص استعارة بالكناية فمعنى أنها تشبه هذا بأذى بتي الحالة والاستعارة بالكناية فأثبت له أيري الصباق بعض ما يختص تلك عن الأفراس والرواحل إن قالها نعم وعريا أفراس فإذاً قد بهي الأخذ لهم بهناك سفر والسفر بأعلى تهلق الفرس والقديم من, من, من, من, من, من, من خواص هذه بيجعل التخيل فأثبت له هؤلاء الصباء بعض ما اختصرت الجهة عن الأفراس والرواحل التي بها قوام جهة المسير والسفر فإثبات الأفراس والرواحل استعار التخيل فالصباء على هذا التكديد من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوح يقولوا صبا يا سبوق صبوه وصبوان اي مال الى الجهل والفتوه النبي صلى الله عليه وسلم برو صبا فلا يعني خرج عن الدين بما اخذه منه اه اللي يقولوا صبا اه اذا خلونا صبوا ما شيء بسم الله ايوه انا اعمالته يا دابا اجيبها حقه الله الشباب والشباب يعني ما شوعة في السحر يواحد يو يزبق ويضحك تعمل الأشياء تيك هي معادة الشباب والنعمة و... هذا في السحر قال لا من الصباء بالفتح يقال صباء صباءاً صبا مثل سمع سماعاً اي لعب مع الصبيان يقولوا له يقولوا له سبع يعني رجع الى له قد اعمله الصبيان لي بالله انا ما ادري من سبع ها من الصدق هذه بالهمزه ده النبي قل صباا بغير همزه هو صبا لا من صبا بالهمزه هذه هو ليش الرجوع الى اعمال الصدي اه انا الشفر بين المد مثلا صبا هذه هو من الايك حاله قلنا الفضلان وتيادين وبهاش سبع اللي هو ماخذ من صبا للهمزه سبعاً قالوا لا هنا فتحة أصاد معنا صبا وصباء وش الفرق بين شي هو قال الكاسه كان بالمأن. لا من الصباء لا من الصباب الفح هذا هو ماخذ الان بعد الهمز للهمزه ماخذ ما لمن الاول بالشون صبا انا ما اب قال صبا الاول صبا في الفعل احنا يا في المسطر في المسطر مل الفعل هو كله الصبا ساكنه له فانخذ من له من صبا اه او والماكازره من الجميع صبيه من الجميع وتايمره الاولى صاب فتح الجمعة تبدا اداريه الحال لا هذا قال هذا نسخن هي قال له امك صاب فتح الصابون ايوه قرشتي سبعه الاول قبل فتح الصابون الاجابه قال سبعه صابو انا سبعه سبو صابون لما ظهر اني اشتينه منه ما بلد نوخد من, من شي ثاني ما هو سميعا سماعا اه ما هو لا قال اول الصباء بالفتح ايوه يقالوا ايش صبيا صباءا غير ما هي منها ايوه من صبيا صباءا اه ما اشتينها هي ما اخدها منها ما اذاق دي هذيك صبيه و ديك صبا ما باش كلمه معك فيها ايوه دي مختلفة. لكن ما بلا معنى به ماخذ للصبا مصدر ماخذ ما منك للصبيه من صباعا بالهمزه وبه ماخوذ صبا يعني سباق من اي صبوه مصوب ايوه من من سباق سبوه انا تعب دار بالحاشيه قالوا تسيل وحده دار صفت غير اوله قال هي بالنسبه للحاشيه قال دار صفا الفتحه الصاد والبا ايوه غير مبل شيء معقوله منه <تصفيق> <تصفيق> اه هي اما من ده ولا من ده قال في السطر قال بين مسطره خالق صبوتين لك هي مسطره صبا وهنا صبا صبا صبا لها لا لا لا لا ما رجوع الى اعمال الصغار اذا قلنا صبا الان بمعنى قد بيعمل اعماله صبيان ما لها ولا نقول ان فلان صابي يعني عاد فتي في شبابه و... اه بيعمل اعماله لا عشان أعمال الجهل اعمال الجهل واعمال الجهل ويحتمل انه اي زهير اراد بالافراس والرواحل دواعي النفوس وشهواتها والقبل حاصل لها في السفاء اللدى ها بجاوا معناها وعرى بعر يا افراس السباء يعني انها دخل فيها الليل عدد الدواعي والنفوس جاي وهي هي عباره عن الدواعي الافراس والرواحل شبهها جاءوا بالتشبيه جاءوا بالاستعار جاءوا بالتشبيه شبهها لش الدواعي بالرواح وحدفها وعتاب شيء من لوازن أو أراد بها الأسباب التي قل ما تتأخذ في اتباع الغي إلا أوان الصباء وعمفوان الشباب هذا هو أراد بها الأسباب التي قل ما تتأخذ. يعني تتابع وتتبع الغيب لا وتابعها هاي نادتك تعالج بهايها اني باجها هل هذا المرض انك ما عاد اراد بها الدواعي ما بلا ما عاد ليش التوائع النفسيه بل اراد الدواعي هذه معروفه ماديه, اه مادية. اه مثل المال والمنال قالوا الاعوه المنال شو المنال احنا على بسرعه هي الحاجات المنال, المنال عندنا اذا شفتي ابي المال والاعوان هذه بتوصل واحد الى المنال ها ما هي ما هي علامه اذا كنا يوم نجيل والمنال يعني الاشياء هذه وش المال مال ودي بتصل المنال لا كيا وهي يا مثل المال المنال الذي تصل اليه تحصل مناردي انطق انطق بالله والله اي حصل لك المال والمنال الذي تشته يا شب بهاء اراد بها اراد بها الاسماء هي <تصفيق> اسماء ما عدمت ترائها انا اشي انها دي هل تحصل عليه هو أمر حسي؟ بدون من أسباب لا يحصل الذي يجب أن تحصل على الأسباب ماذا عندك؟ ما هو منال؟ أمر حسي هو المال ما هو سبب؟ ما هو منال؟ لماذا كان هناك أسباب؟ أول أراد بها لكن في قولة نعم المنال، ما يوعد هذا؟ ما إذا ما هي الأسباب؟ ما هو منال؟ وسبب المنال؟ عاد في نفس الكلام؟ <سؤال> <سؤال> لا هوج <أحس> انا اسف انا يضربوا لك تايضربوا هو اول <سؤال> اولا لا توصل بابا هل اغراض راح توصل هنا من بعده راح على التسيير فين فرنسا ما المال اه تمثل الاسباب يقول هي المناقضه من م اي ما يطلب ويعنال الاعوانه قبلهان اعل عام على, من العام على الخاص. ما هو من المال سبب ولا مسبب اذا هم مختلف مطلوب يعني سؤال وغيره ايوا غير انك بتحصل على المنال بسبب بالمال ولا مال منال انا اسف انت ما ادري ليلى ما هي منال ما هي منال يلا خلاص هذا هذا نفس الامر عبد الله الرعام مع الخاص يا هو صابر عني كان قال فتكون الاستعاره هي استعاره الافراس والابرااح التحقيقيه لتائر حال هي اولي سواء اردنا به الدواعي ولا اردنا به الاسباب لتحقيقي معناها عقلا اذا اريد بها الدواعي وحسا اذا اريد بها اسباب اتباع الغيب من المال والمنال مثل المصنف بثلاثه امثله الاول ما تكون التخييليه اثباتا إدبات ما به كمال المشبه به الثلاثة الأمزلة أول وإذ المنية الثالثة والثالثة ما تكون إدبات ما به قوام المشبه بس نطقة الحالوة والثالث ما تحتمل التخيلية والتحقيقية الفرق بين التخيلية والتحقيقية قلنا لنا ليش؟ التحقيقية إن معناها تشبيه حقيقي مشبه به ما بلا إيش حدفنا المشبه به وابقين المشبه به وعطينا شيء من لوازم هذا التحقيقية هل شيء من تحسقك حسنا وعقل؟ صحيح حسنا وعقلية الوجه الجانب ولش؟ والتخيل يا ما بشي تشبه بلا ما تخيل اه مبلغ كان في جالنادي اه اني داش في لا في نفسي وما بشي تخيل لا التخيل بعد يعني اي بدي اول شبهت في نفسي اه هو وما هو المقصود وارجع ايش اتش في من لوازم التخيلا يعني كانني تصورت ان قد الشيء جزء منه له من المشبه بالمشبه لقيت بالمشبه مدته بالمشبه ورجع اتخيل جيت بشيء من لازم المشبه به وتخيلت من قدام جزء منه من ده هو لا سر الفرق ذا الحين لا بدي اجيب بالمشبه به التخيلية لا فلا التحقيقية المشبه به وذاك بدنا نأتيب فرق بينه وهنا التخيلية هذه باسبرت استعارة هذه الحالة التخيل جابه استعارة اسبر أن يكون استعارة استعارة التخيلية اه اه اه اه اه اه اينا التخيليه التخيل هو هنا ده تخيل المثال اللي بايشفه لكن ما هي استعاره الاصل يقولوا ايه ان الاستعارات تنقسم الى قسمين حقيقيه وايه ها ده الحين ما هو باسمنا الاستعاره من راسه ما بلا قال سموه كذا يتسميها الناس استعاره ولا ما هي التصريفيه جريله التحديديه هي قسم ما بلا بعدها واذا قال ان التسميها اصلها فما هي قالوا الحجه دي قال لا لا بعدين عاده استعاره مكنيه وتحديديه في سبب جرينا ديه ديه ايوه مثل طيب الحين عاد معناها مكنيه ما بلاش قالوا انه لازم بها التخيل ولازم للتخيل لازم للمكنيه أي. تكون قرينا لها ورجع قالوا التخيل باصبر يكون ايش السعاره ممكن سعاره تحقيقيه دا الحين الابرس الابرس ما هي تخيل هنايا الرواحل كامل هي تخيل حين اثبتها ماو قال صح هنا هو مكنيه ها ولا اثبات الرواحل هو تخيل لانك تشبهتش به اضمن ها هو تخيل هو ما يصبر قلنا ان لك انها اراد بلا افراس هنا الدواعي في جاء تحقيقي في غير حال في جاو التخيل نفسه بأسفل أن يكوني باستعارة تحقيقية مع التخيل هو قد ينهل المكني ها وش يريد ما يسمى لا قال ما سموها استعارة مكنية ما بها استعارة حقيقية فيها لش المكني لا بها استعارة لا بها دو حدثنا مشبهة. مشبهة لا حدثنا مشبهة لا حدثنا مشبهة ما نقصك على اضمار ايوه ما بلا اضمار في نفسك وما بالشي وذاك الاستعارة الحقيقية انك تأتي بال... بالتشبيه وتحذف المشبهة المشبهة وتبقي المشبهة ما بلا ذكر للي المشبهة وانصلوا فينا باحد من الحقيقه والمجاز من الحقيقه والمجاز والاستعاره بالكنايه والاستعاره التخيليه وضعت في المفتاح مخالفه لما ذكره المصنف وكلامه عليه عرف السكاكي الحقيقه اللغويه اي غير العقليه بالكلمة المستعمله فيما وضعت له من غير تاويل في الوقت قال من غير تاويل في الوقت يقول العقلية ماش تيش يال اخرج الاسمه ده العقلية ماش تيال اللغة قوله لا يتعمل الشيخ عن الاستعار اه فقوله هاي الكلمة وضعت له من غير تأويل في الوضع قال احترز بالقييد الاخير وهو من غير تأويل في عن الاستعارة على اصح القولة الابنان الاستعارة حقيقة ها حقيقة ولا نحتاج الولد احتاج الولد احتاج اخرجها حقيقه حقيقه حقيقه حقيقه حقيقه تاخذ اخرجها حقيقه تاو حقيقه لانه لو هي هذا الشيء موضوع في فبدا نحتاج باللقيت ذا يا لهاقلها ما عاد يا عمي انا برب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 ولا دخلت ما ف الاول احنا ما دخلت في ما ادريها الهن المانيه مستعمل فيها الموت يعني ذا الموت من المانيه هبط كذا عن سوء الموتنا قدام شي ناجزنا حقيقه لا والله ما استخدم شي بيجي ما بستعارفها ابي استعمه فين في ما فيها شي استعره انا ما اخري اخري كيف ما قالوا لان لا, لا شنو ما فيها استعاره ايش طلب ما فيها استعاره لكنه تيار قال على على اصح <ساس> <ساس> وهو القول بان الاستعاره مجاز لغوي لكونها استعملت في غير الموضوع له الحقيقي فاجب الاحتراز عنها واما القول بانها مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي فلا أصح الاحتراز عنها لأنها حقيقة فإنها إنما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لأنها مستعملة فيما وضعت له بتأويله وهو الدعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بقع لأفراده قسمين متعارفا وغير متعارف وهو غير المتعارف ذي قصر تعرف السكاكي المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق بالتحقيق استعمالا بالنسبة إلى نوع حقيقتها جالس إعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع وبوله بالنسبة متعلق بالغير واللام في الغير للعهد أي المستعملة في معنى غير المعنى الذي الكلمة موضوعة له في اللغة أو الشرع أو العب ها؟ <تصفيق> ان العلاقه الفاظ ما هو بيحتاج لها الترديد الترديد الموضوع الله في اللغه والشرع والعرف غير بالنسبه الى نوع الحقيقه تلك الكلمه الحقيقة تلك الكلمه حتى لو كان نوع حقيقتها لغويا تكون الكلمه استعملت في غير معناها اللغوي عليه فتكون مقاسا اللغوي وعلى هذا القياس فهو باسطيه كل هذا الشيء ولما كان قوله استعمالا في الغير بالنسبه الى نوع حقيقتها بمنزله كونه في اصطلاح به التخاطب مع, مع كون هذا اوضح وادل على المقصود ادامه المصنف مقامه آخذا بالحاصل من كلام السكاكي فقال في غير ما وضعت له بالتحقيق اصطلاح به التخرب مع قرينه ما عن ارادته لا يدلك دو فقط يقول كذا كا يغير هذا استدراك بابطه في الشاعر عندما معناها في ذلك الاصلاح واتى السكاكي بقايد التحقيق حيث قال موضوعه له بالتحديد قال لي تدخل في تعريف المجاز الاسعاره التي هي مجاز لغوي على ما امر بانها فيما وضعت له بالتاويل لا بالتحقيق اللي ما بلد دعاه فلولا يغيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هيا في التعريف لانها ليست مستعمله في غير ما وضعت له بالتاويل هي مستخدمه بما وضعت له بالتاويل وضع الوضع هم مختلفوا بدك اختلف وفي في الوضع فيها ان قال تحقيق تحقيق ان اشتراك الخرق ذا التاوير ايش راي الكلمه المستعمله فيما وضعت لهوي ايش في الوضع الوضع قال هذا وكذا قال الوضع يعني في يعني في هذا اي نوضع هذا وضع شرعي ووضع لغوي ووضع تداول ايضا نسبي تحقيقي اه الوضع التقديري والتحقيقي يعني في الدعاء يعني الوضع تاويل هو جعله من جنسه وضعه جعله من جنسه لكن تاويلا ما هو تحقيق فاتاب التحقيق اللي يخرق ذي لو اجينا صار واحد وش الوضع وش بقول له الوضع التاويلي ولا الوضع التحقيقي البلاغه لا فاحنا اذا أطلقه قال الوضع عليه الاصطلاحي لا الوضع الذي لكن لما هم عند اهل البلاغه ايوه اعتبروه وضع الوضع ايش التاويل اذا اعتبروه وضع محتاجه وما يخرج وظاهر عبارة المفتاح هنا فاسد لأنه قال وقولي بالتحقيق احترازاً أن لا تخرج الاستعارة لا تخرج أننا عند الاحتراز اشتنى نفسي أن لا تخرج عن عدم المصد اي ما سبر اخرج واحنا المفروض التحقيق الوضع التحقيقي خرجه يقول احتراز أه. عن خروج وظاهر أن الاحتراز إنما هو عن خروج الاستعارة لا ان عدم خروجها فيجب ان تكون لا زائده <تحقيقة> <بمهيبا يتنفيقا. تحقيقة> <تحقيقة> ما اي واجب تخرج تدخل اه وطلب التحقيق دشتي قال قال قال بالفحتي قال تحقيقا فيما ما وضع على في التحقيق فاذا لقيت تدخل لا تخرج اي <تحقيق> فأيجب أن تكون لازائدة ويكون المعنى احترازاً لأن تخرج الاستعادة لأن إذا ما قلنا بأيجب احترازاً عن أن تخرج أهل. ورد ما ذكره السكاكي؟ As-a-ma-wee, as-a-fizre. As-a-fizre.